فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا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 قال آيتك الا تكلم الناس سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا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 قالت said, I بالرحمن like to كنت for قال if you رسول ربك believe me. He said, I will only be the Messenger of your Lord, so قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا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 والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولده سبحانه سبحانه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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لا واهجرني مليا وَعَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ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 اذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لَغْوًا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ آمَنُوا مُصَدِّقُونَ بِالْحَقِّ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّهِمْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ, فسيعلمون مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتيم مالا وولدا أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِذُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال, وتخر الجبال هدا الجبال دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ الْوَدَّ فَإِنَّمَا يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْوَدَّ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا